يا ابو اسماعيل يا مابي لي لي يا مابي لي لي آ يا ابو سيفا يا مابي لي لي آ يا ابو اسماعيل مين يا عديدني مين يا عديدني Ayawa Ia warna kata pasalti Ia korab pilih pulidi Ia korab pilih pulidi Wohhh للي جاه آقا يا بص بعض عني يا بو جاسس مين مين مين يا عدينا مين مين مين مين يا جاوين مين إلا بص معي بص معي اسمعي هنشعني عيو يكحو هنشعني عيو يكحو يا بري مش أنا مع دامو يا بري مش أنا مع دامو كرقني ورق يحلي في الطريق أنا معرفو يا با يا I'm وقال انا السلطان انا سلطان كل الجار انا سلطان كل الجار انا جيء في سلاح وغد في المملكة المملكة بالقام اغيب عنكم سدا وحضر حداكم شاك وحضر حداكم شاك وما حنالك الحال هاله هاله بيجي في الليل يا ابو على طول الضARMA و بس آه يا منال آه يا بابا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا الزينه <تصفيق> يا تسمه الخميري ابيع الزينه بس <تصفيق> شايفنا يا تسمه مهما على حالنا يعيرون وعلى حبك عيرون ابو السيف أبو الصيفان يا بعد الجلي يا بعد الجلي يا جتيه يا با يا جتيه يا با سبع السيف يا رب السبع يا با برك طال يا بلا عين طاجي يا, يا, يا ابو علي طاغي يا سائل الحلمي يا طاغي طاغي سائل الحلمي ابو علي وعصا قلب للصبايا اوعى الكهربا ابو علي وعصا حنون على ولايه يا عمي يا ابو E ao pai é انت السبب انت السبب يا بصي بعيد يا بيب اسماعيد في اللي Oh, I'm is a I'm and a girl is I'm girl, and a girl is a girl, and a girl is a girl, and a girl is yeah girl, and a girl is a girl, and a girl is <villes> a girl, and a girl أريد أسألك ما عندكش دوى الحالي ما عندكش دوى حالي دقال لي يا علي بشرط الأمانة إن بعدي بيه واشتري غالي وحافظ على ودهم حاكم الرجال ود الرجال غالي او سلسية ما تقعد مع الخالي اقعد في الريح مبتلة سلكه من العالي ساعة سين شكرا للمحضر الله ورحمة الله سيد الاربعين وعمل حق الجمال زعجوع والأخوة المتحبين في النار عبيبي التقريب بريد أرسلنا ما الأمور هم لك بيس والحق أحمد شمس آخر حق محمد عزازي آخر حق محمد عزازي طبيب بالمال أهلاً و روحك أشوف أسامة و روحه لو بالسالة عالنبي و ماذا دا شدي خليل أهلو ماذا دا شدي خليل اللي حليها سيدنا النبي و روحك و روحه على النبي، عالنبي شوح شوحه الليل لله لله ايه ايه محاضر يا رئيس مختاري اللي حضرنا ورقه علي عليه بشرط الأمانة إن باع تبيع واشتري غالة حفز على ود الرجال طبيب الهواء طبيب المواجه عيني حضر يكشف على العشاء في من نظل وسكر يا ولا يا ولا من نظل وسكر يا ماما يا قلبي سيبك من العكر واشرك من الليران هو العكر اللي نشرب ولا ولا هو العكر من داع هو العكي ينشر عمر العكي المندى يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا الحب وعد وقضى الحب وعد مكتوب بإذناء, مكتوب بإذناء, مكتوب بإذناء I will say good night. Yamma yamma, will I manage? Sharara, will I manage? Yamma, manage to outgolly, ayah, شرق البلد لفيه لفيه ما ادور على دوار بين لعبت ملأي ولا ولا يللك وجب الوعد والحب تدر على جرحك ده هو قلبي بللك بيبان الحب The Holy Quran. I'm addressing Muhammad ibn Salih and اللي sons, the ones who preserved his teachings for all the generations. Abu Rahma, the حاجي سمح اللتاب حاجي عواد والحب. للحظ فارس الكليم واحد كاس. ابراهيم الشيلي ابو راح يخذ الحضر دورنا عم الحض ابراهيم التش اللي أبو أبو واحد تش وأنا خاضر أخوة ثلاثة اللي لكنا كنت يا كل كلك ألم كل يا كلك ألم كلك أسى وحزن عمل حسنا شرير كلك أسى وحزن السيدة زينة كل يا كل كلك فيك, فيك, فيك العذاب وراء يا دنيا كلك ألم كلك أسى وحزن في جنه ضوء التعب في كل عذاب أدوان في كل شد عد عزه زل ويا هوان في كل كانت الكلم ظالم وزر مغان في كل كان في البلد ظالم وزلمه بك حكم عليه ربنا طرد من البلد حكم عليه ربنا طرد من البلد وكل ظالم حكم بالظلم في الإنسان اللي اجاز الظلم الملك للديانه يبقى جزاء الظلم شد حسن بالخير كنت للديانه الله ربك مغش غفلا مهما يقول الأجل قل من عليها, عزوان عزوان من, عليها عزوان عزوان عزوان من عليها فان قل من عليها فان قل من عليها فان مهما يقول الأجل يا عمي أبعط الله خليها على الله في عب حميد يا بيون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 يا محضر مدورينك <مهما> الله الذي طول الاجل كما هل طول الاجل ربك ما هو شي غافل ربك ما هو شي غافل كل من عليها فان فين الحبيب النبي دون الصحابه كمان فين الحبيب النبي من الصحابه كمان سألوا ملكين وموقف موقف وي موقف عند يا ربي لطفك بنا يا حي يا رحمن يا ربي لطفك بنا يا حي يا رحمن، المعلم لنا ما مضى عبوعد سائر العسيان واختب لنا بالرضا واختب لنا على, على يا رب بينا يا حي يا رحمن اغفر لنا ضمضة من سائر العسيان واختم لنا بالرضا وانطلط على الإيمان يا ربي يا ربي يا ربي لطيف يا رب. لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف أنت في اللطيف يا رب ندخل بنا يا أحكم الحبيب ليكبر يلي خلقنا سبب النبي من نور وخلقتني يا النبي من النور وخلقتنا تجعلنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن يا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن يقين أنت الذي قل قلت وقولك الحق أنت النازي قلت وقولك الحق بكنزة مرحلة فخلقتني و وعرفت وعرفتك و يا سيدنا الحسين حسين الله عليكم وقراؤوني الجميله العرب والبنى العرب الحق السيد عبد الله والحيسد, والجمالة. والحيسد, والجمالة. والحيسد اللي بيحيوا سيدنا السيد احمد البلو كريم اللي على بيت شوارعي والشيخ سمح اللباب والشيخ برأيب باطا طليب وليت الحمام من حي السيد البلد Sayi bayou. Abu Ghasim Abuati, Jamil Siti Asya. The lights, the first light, the second, the third, the fourth. Let's go to the village. Abu Hamid. What's قصيد السيد احمد الغدير ابو هاني من حي جامع النبي حق رمضه تشرف النبي الحي هيا انظروا في اليسار على شان خاطري تهوا أحسب على اذى العينين لكن السر في البدن <تصفيق> ترى يا ترى دير يا دراشي. ولا اللي بعتك مين انا قلتي جاي اشتكيلك يا طبيب الهوى القلب دب والكوى سخنو نوى و يا هويتها يا هذا الفتيان منجز العيال وأنا محسوب على قدر العالمين وبحب جد السيد أحمد البدوي باب العطاء هو ده الحنان هو يا عم يا شيخ حبيبي هو الحنان كله هو ده يا عم يا شيخ هذا يا سيدي عبد الكريم <تصفيق> فاتحه للحاج <المحنة تصفيق> <ومن أكل> محمد <مبارك> عندنا كلنا <تصفيق> وابو الشهائي القاضي <تصفيق> وابو الشهائي <ماشي> الحباب <تصفيق> وكل ولاد فاطمه حبايبي اخوات وزي ما انت يا شيخ خليك مع جبنا السيد احمد البلوي قبل فتيان ممكن العيال قاله اللي جوا يمين بيت النفوات سيدنا السيد اسعد الدغي شيخ عبد الكريم النبات شيخ عبد الغازي واشيخ سمح اللبان اولاده واشيخ علي اللبان اين ترى ما تلاوى اخاشر بعض اللبان اللي ربنا يشفيهمش في كل مريض وسيدنا السيد المحسوب عليه عمته الحقره الصبريه بتسو صبا على بيت الشوارع وبطارد وسنتنا السير وركب سنتنا السير. <تصفيق> اي شرارة وست السيدة حاجة فتحل مدد ست زينة زين حاج الرماح وبنت الشوارب والحب ماذا دي يا سيد الجل تشتكلنا ليه وإحنا ببلوتك عالمي؟ تسعون بحر قد جرت في باطلين تسعون بحر قد جرت في باطلين ولم تغيّرت، ولم تغيّرت عن حقيقة حالي، ولم تغيّرت عن حقيقة حالي، وبحر الحقيقة لا يزال. والا فتى والا فتى فقد زج في الاطلال والا فتى فقد زج في الاطلال من الله يا راحتك Thank you. أصحاب دع النفس البيض رسول الله النبي النوفوس أهلاب المشتافة من في نجيل مخا مخا منى لا بودي جاي يا حبايبنا شيل حالي لا بودي جاي يا حبايبنا I'm gonna sing the things the hunger, Mahna, Baba. I can't face it anymore. I'm gonna forget كل عرش زمان ويا عم يا بدوي والسيد اللي من, من الشفاء الاسي اه من بلال دي لغير جبه حديدو اه من اه سيدي تسطر يا اهل قلبي بدغاستو ويا عمي يا بدوي يا وما يشبك عذول فيه يا ربي اي <تصفيق> توحش فيه طن طن طن يا سابة! <تصفيق> و أظهر في قلوب رجال أنا لا أخور من الجحيم و حرها استرها استرها بك يا اے جوے ہم لوگوں اے جوے ہم لوگوں نکو بنے پیے علم یا بدوی نکو پھر میں پیے علم یا بدوی اے در رسول علم یا يا رسول الله يا يا بدر فاشا يا بدر يا بدر توكل الله بالنجي الله يا رسول الله قل للملك النبي يا بداو يا باب الله يا عمي يا بداو أعلبة أعلبة براء يا بداو أعلبة براء لخدتها أعلبة براء يا بداو يا رسول الله أشيدي خليل يطوي يا بداو في دعب حمي يطرع يا بندوي اسد ع بكيري يا بندوي صحف الفاره راعي يا بندوي يا امل عيني راعي يا بندوي يا ابرع عيني عمي يا بندوي الله يا ولي الله نجي قول الله يا ولي الله باب المبيه عميه بداوين عالباب الاخدار في الديل يا مولانا عالباب الاخدار في الديل الشيخ Shaykh جاي he is kind. Oh, the best best for me, my Niel. The Shaykh Allah, he is من عيله ما ما ما ما ما ما ما شيء من فينا أنا راجل نظار من عيله بقول الله يا رسول الله ويبقى بالماضي يا بني قالوا روحك كتاب لهم كشاف يشفوقوا ايوه العرب صلع النبي فيها رضا فيها حب فيها حنان دام قلت في الحب يا عسامة تقول في الحب على كيفك هو ده الحب اللي قاله بحقه ملايك الحب عاميه اسمعنا من الكلام ده كتير وانا اللي بقول ملايك الحب غالية بتجلي القلب تخلي لعمه يبقى بصير ده جاسيني خليل يا عمنا بالغير عبيونك ايه اربعه ايام <تصفيق> السد <تصفيق> العشاء البحيره عم الشيخ عبد الفتاح والشيخ عبد القادر الشمال Ici Khalil et Gébal aussi Au bout du chône de l'effet Au bout d'avant Thank you. I'm مجلس yeah, yeah. Oh, oh, انا من انا وكيف oh, اني انا يا oh, يا على لبيت الشهاركي وعمش يا سيدة عبدالكريان يا عبدالشير بحال وحنان وحياة رئيسة الرواء يا أم العرب يا أم العرب يا أم العرب يا خل حج يا ربنا مش فيش كل باريب خل حج عبر الهين أبو الأمر دنيء، والأمر حيي، وأشياء مغلي الله ربنا يبارك فيه. وعم بن يقسم عند ابن سيناوس وعزمه حق شعبان خليل دقدق ست السيده نفيسه والحق احمد الشواردي تجنن لما لاقونا على فراش الهنا اتجنن ارجع حزن يا سيدي خليل لا ولا تهن كل العوازل يقولوا كل شيء فينا الله اعلم بظاهرنا وخفينا سيدي سعد الدين وبحر جاري وبحر جاري يا بشيخ رجب يا شواربي وشوقي للحبايب زاد يا كاتبين الورق ما تكتبوش عاد عشان احنا تفرقنا وسبحان المجمع حاد انا وحبيبي I like it on us. Allah, I يا سيد خليل الكريم.هم يزيدوا عليك Allah, تشيلهم من الهم. يسأكسم يعذو عليه. من سخيرك من الغيرة والحقد عليك منهم لله وما دمت انت انساسي وامرك ما ازيتي والله لو حرك القلب ربك لم وعليك عليك انت تريد وانا اريد فالله يفعل ما يريد المعلم محمد السليل والمعلم لطف القفاص والمولود الجديد محمد مصطفى اللي ربنا يبرد فيه كان دم العين يرجع اللي راح يا وسامة. كنت بكي طول العمر يا عين عليه